بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ويقسم سبحانه وتعالى بالطارق وطبعا خدنا في الأجرمية أن الواو والباء والتاء من حروف القسم زي ما أنتم عارفين أن الواو والباء والتاء من حروف القسم فطبعا بنقول والله تالله بالله والله بالله وتالله خلاص. والله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء ولكن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى وطبعا إذا جاء قسم أقسم الله بشيء فدل ذلك على عظم هذا الشيء فالله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء وبالطارق الله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء وبالطارق سبحانه وتعالى يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء والطارق وسمي طارقا لأنه يأتي بالليل ويخفى بالنهار وما آتاك ليلا فهو طارق النجم الثاقب الثاقب المضيء الشريد والإضاءة كأنه يخترق بشدة ظلمة الليل بالنسبة للعجاز العلمي في هذه الآيات كما تعلمون حبيت أن ألو لكم إن شاء الله عشان تكونوا على بيينة منه بإذن الله العلماء لما جم وصفهم لما جم العلماء وصفهم السماء والطارق فلما جم وصفوا يا جماعة الطارق قالوا ده بينطبق هذا الوصف على النجوم النيترونية النجوم الايه النيترونية واحدين بالحضراتكم بينطبق على النجوم النيترونية فالنجوم الجماعة الناترونية بتستوفي هذه الخواص أنها نجم وطارق وثاقب له نبضات وترقات منتظمة، فالطارق يصدر يصدر ترقات منتظمة متقطعة تك تك. مشي. تشابه تلك البيبات التي ينقله لنا السلك والتي كان مصدرها النجم النيتروني وطبعا نقدر ان احنا نسمع دلوقتي من موقع ناسا كما تعلمون طبعا نعرف نسمع دلوقتي من موقع ناسا اصوات هذا النجم الثاقت تعيني واحد كده طبعا بيبقى تلاقي تسمع كده ماشي وممكن تسمعها كده سمعين السطن ماشي ممكن تسمعها كده ماشي هكذا ممكن تسمع الأصوات ده جماعة ان شاء الله على موقع ناسا تكتب كده رجل كده سماع صوت النجم الساقب أو الطارق فهتجد هذه الأصوات فسبحان الله يعني الدعوة لله سبحانه وتعالى فنحن عندما ندعو الناس فندعوهم بالكتاب والسنة ونبرز الإعجاز العلمي إن صحها نعم وقد تكلم عنها الدكتور صغير نجار ماشي فالنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ هذا هو جواب القسم أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وهم الحافظة من الملائكة التي الذين يحفظون على كل نفس قولها وفعلها ويحصون ما تكسب من خير وشر فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق. كيف خلق الإنسان؟ خلقة من ماء دافق، أي تدفق، أي مصبوب في الرحم، وهو ماء الرجل وماء الأنثى، ماء الرجل وماء الأنثى. لأن الإنسان مخلوق منهما لكن جعلهما ماءا واحدا لماذا؟ لامتزاجهما طبعا كما تعلمون إن بيتحد ماء الرجل مع ماء الأنسى وبكون الزيقوت خلاص. يخرج من بين الصلبي والترائب يخرج من بين الصلبي والترائب يخرج من بين الصلبي والترائب قيل المراد صلب الرجل والترائب الأنثى والترائب موضوع القلادة من الصدر موضوع القلادة من الصدر والولد لا يكون إلا من المائين وقيل المراد يخرج من جميع أجزاء البدن خلاص كده طيب الحديث ده جماعة من ترك صلاة الصبح يعني ده ليس بحديث على ما ليس بحديث ماشي ليس بحديث مشي أخونا أختنا إن شاء الله طيب بالمناسبة جماعة وأنا بحضر وأنا بحضر من تفسير هذه الآية العلمي فوجدت جماعة سبحان الله على موقع استاهم وجاوب فلقيت والحمد لله مقالة فحبيت اخذها كوبي هي بدي اف وحبيت اخذها كوبي فسبحان الله لقيت انه لما بيعمل كوبي للورد فبيطلع الكلام متشألب فليم تقرأه من الشمال الليمين فسبحان الله جاء اجرب المكتب الشاملة فلقيته والحمد لله بيعملها كوبي صح ماشي بس طبعا المفترض ان يكون يا جماعة المفترض يا جماعه يكون الملف معمول أصل وورد وتحول لبدي دي اف لكن لو بدي دي اف معمول له يعني ايه ملف معمول له وتحول لبدي دي اف صعب ان هو طبعا مشتهات طبعا ان هو يتعمل لكوبي فتعالوا نشوفوا العجاز العلمي في هذا الموضوع فقد اكتشف الطب الحديث أن هذا المكان بين الصلب والترائب هو مكان نشوء الخلايا الأولى للخصية التي تنزل بعد مرحلة من تخلق الجنين إلى كيس الصف أسفد البط ويقول الدكتور محمد دودح والحقيقة العلمية أن هذه الأصول الخلوية الخاصة في الذكر أو المبيض في الأنثى تجتمع في ظهر الأبوين خلال نشأتهم الجنينية، ثم تخرج من الظهر من منطقة بين بدايات العمود الفقري. بدايات الضروع ليهاجر المبيض إلى الحوض بجانب الرحم وتهاجر الخصية إلى كيس الصفن، الصفن حيث الحرارة أقل وإلا فشلت في إنتاج الحيوانات المنوية وتصبح معرضة للتحول إلى ورم سرطاني، سرطاني إن لم تكمل إحلتها، فطبعا يا جماعة. دي بقى اللي اللي بيسموه إيه الخلاصة بتاعت الكلام ده ماشي خلاص ماشي يبقى دي دي الوصف العلمي تجتمع في ظهر الأبوين خلال نشأتهما والحقيقة العلمية هي أن الأصول الخلوية يعني أصل خصية في الذكر أو أصل مبيض في الأنثى من بدايات العمود الفقري وبداية الضلوع ليهاجر المبيض الى الحوض بجانب الرحم وتهاجر الخصية الى كيس الصف ماشي كده طيب انه على رجعه لقادر انه على رجعه لقادر خلاص إنه على رجعه لقادر أي على إعادته بعد الموت أي إعادته بالبعث بعد الموت يوم تبل الصرائر يوم تبل الصرائر أي تختبر وتعرف والصرائر ما يسر في القلوب من العقائد والنيات ماشي ما يسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها حينئذ ذلك يتميز الحسن منها من القبيح فما له من قوه ولا ناصر فما له من قوه ولا ناصر أي فما الإنسان من قوة في نفسه يمتنع بها عن عذاب الله ولا ناصر ينقذه مما نزل به يوم تبل السرائر أي ما يصرف القلوب من العقائد والنيات وغيرها تختبر تختبر يختبر ما في الصرائر ما تكنه النفوس ما تكنه النفوس فالله سبحانه وتعالى تبلى يعني تختبر تبلى أي تختبر خلاص تبلى معناها تختبر أو تمتحن أي تختبر صرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجود طيب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع الرجع هنا هو المطر الرج طب أستاذكم معا عشان أنا مش مركز صراحة الوقت تتأخر فمش مركز وقزاكم خير ونسأل الله سبحانه وتعالى أنا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين يتوقفنا إن شاء الله عند هذه الآية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم وقف السلفية واجبت اجبت إسلام 14 11 2011. الله يكرمك أخونا خطاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته